قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا قِلَّةً مَّا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَفِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ الْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يوم الْأَحْزَابِ مِثْلَ الَّذِي فِي قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أنتم مُغْنُونَ عنا نصيبا مِنَ النار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 وَيُرِيهِمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتِهِمْ وَآثَرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَنَا جَاءَتْهُ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ فَوْعُنْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ